استقاما مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات فلما جاءهم بالب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 أرسل رسوله بالهداه، هو الذي أرسل رسوله بالهداه، ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون، ولو كره الكافرون قل يا, يا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 ثم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومن ساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين سَبَنَ مَضْيَمَنِ الْحَوَارِيِّينَ مَنْ دُونَ صَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَمْ صَارَ اللَّهُ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَ الطَّائِفَة فَأَيَّدَنَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ